القيوم وقد خاب من حمل غلما وَمَن يَعْمَل مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ غُلْمَ وَلَا حَظْمَ وَكَذَلِكَ أَلْزَمَهُ الْقُرْآنُ عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيَ صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا